ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرِفون الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم